من هذه دولة تقدم بسم الله واقيموا للصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَإِذَا الْجَمْعُ مُنْشَرٌ وَإِذَا الْكُبَرُ نُؤذِي فِعْلُهُ صَارَ وإلى الجنة أول فاسعا أَذِلَّ <تصفيق> رُجُلَكِ Wow. Who Let me laden.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 لا مقول عن البلد أذكر.